ولئن جئتهم ب آ ي ه ليقولن الذين كفروا ان أ ن ت م إ ل ا مبطنون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون